ا ل موسوعه لله ا ل ح ن ا ل ا ل س ي للعلوم د ن إياك الاسلاميه ص ل عم ا يتساءلون عن النبىء العقل من الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهاده والجبال اوتاده وقلقناكم ازواجا واجعلنا معاشا وبنينا وبنينا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من شهر رمضان و ب ل ي ن ا و ب ل ي ن ا ت وعلينا م س ا م ا ت و ع ل ن ا مسلمات وعلينا مسلمات ج ع ل ي حفا و ن ب ا ت ا و ج م ا ت ان يوم القصر كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء بآيات وكذبوا باياتنا كذابا فذوقوا فلن نزيدكم إ ل ا عذابا ان للمتقين مفادا من ر ب اسماء الله ا ل أ ر ح س ن ا ف السابقات سبقا ف ا ل م د ف ر ا ت أ م ر ا يوم ترجف ا ل ر ا ج ف ة ت س ف ع ه ا ا ل ر ا ج ف ة قلوب يومئذ و ا ج ف ة أ ب ق ا ر ه ا خ ا ش ع ة يقولون ان سيدنا محمد م ى اذ ن ا د ه ربه بالوادي المقدس طول اذهب إ ل ى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك إ ل ى ربك فتخشى فاراه ا ل آ ي ة الكبرى فكذب وعصى فحشر ف م ا ذ ى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله لكال ا ل ا خ ر ة و ا ل ا و ل ا ان في ذلك ل ع ب ر ة لمن يخشى ا ن ت م اشد خلقا ام السماء فنادى رفعه م و ا ه ا و أ ع ه النابلسي و للعلوم ا ل ا س ل ا م ن وبرزت ا ل ج ح ي موسوعه لمن فأما من يرى ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا فإن ا ل ج ح ي م هي ا ل م أ و ى و أ م ا من ل ا س ل ا ع ن ه فإن م و س ن ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه どうもあとうございまし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 وتولى شركه الهدى أ شركه دعويه ل غير ربحيه ذات ن مضمون ا عليك اجتماعي أ ي شيء خلقه من ن ط ف ة خلقه فقد ر ى ثم السبل يفترى اذا طلبنا الماء خبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقبا و ز ي ت و ن ا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متى علكم ولانعامكم فاذا ج ا ء ت موسوعه النابلسي ا ت ل ا ا ل و ط و ش حشرت. م ا ا ل ب ح ا ر س ر ت ل ا ن ي ه ayınınca <Sessizlik> zillahirrahmanirrahim. سمع الله لمن حمده